وَكَذٰلِكَ أَنزَلْنَا هَٰؤُلَاءِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ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 والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهم الله فما له منه